ي ق س ل ا ل س ا ئ ل شيخنا بارك الله فيكم نرجو إ ن كان هذا يناسبكم أ ن يكون الدرس يوم الاثنين كما تعودنا ورتبنا ظروفنا ومسألة نقل الدرس اليوم الأحد هذا مؤقت الدرس الأحد نقل هذا نظرا ً لوزر عندي و من اثنين ط ر أ اجعلني أ ن ا أ س ت ط ي ع درس ي و من اثنين و د د ت حوالي ث ل ا ث ة أ س ا ب ي ع فقط بعد ذلك لا احببتم نرجعو الى الاثنين إ ن شاء الله ب إ ذ ن الله يقول شيخنا إليكم يقول المقيم ويحتج والقصر هو بلزوم واجبة وبذلك السائل الله الرد على من يقول بلزوم المسافر المقيم لصلاة الجماعة ويحتج بأن صلاة الجماعة ما أحسن سنة من بأن يقدم الواجب على ا ل س ن ة فما الضابط في هذا القول الضابط والله أ ع ل م أ ن ه إ ن استطاع أ ن يصلي مع ا ل ج م ا ع ة بدون م ش ق ة وهو مسافر ف هذا ا ل أ و ل ى و ا ل أ ف ض ل له أ ن لا يترك ا ل ج م ا ع ة ولكن ر خ ص ة القصر ولكن رخصة القصر ما زالت معه يعني نقول المسافر له أ ن يقصر ولا تجب عليه ا ل ج م ا ع ة ف إ ن كانت الجمعه لا تجب على المسافر فمن ب غ و ل ى ا ل ج م ا ع ة ولكنها تستحب تستحب له إ ذ ا كان مستطيعا أ ن أن أن أن يصلي, أن يصلي مع ا ل ج م ا ع ة بدون مشقه ة بمانة فضل فضل لا ل عمر م وعلى ا ل ع ل م ان ا ن ا م ف الفاييوم وعلى العلم ه ليست كيلو ل ا م لا ل ع ل ا ق ة لكن ف و غرف الناس صفر من ا ل ق ا ه ر ة الفيوم صفر ا نحن نشتغل نعرض حسب التدريب بعد ا ل ح ص ب عادل ايام خمس عشره يوما تمام هل انت لك مكان ا ق ا م ة هنا في ا ل ق ا ه ر ة نحن نقيم في مكان العامه لك لك لك لك لكن ا اقامة لك ر خ ص ة القصر لك أنه الصيام كذلك لك ر خ ص ة الافطار في رمضان انت جئت لاداء لأدأ عمل معين وليس لك مكان إ ق ا م ة في ا ل ق ا ه ر ة تمام انت ت ق ي ي في مكان العمل كما يقال هذه لا تعتبر إ ق ا م ة في ف هذه الحال لك ر خ ص ة المسافر لك رخصة المسافر. لك انك ل لك م س ا ف ر تقصر ا ل ص ل ا ة ولك أ ن ك تفطر في رمضان فضل فيها أعطل الشهدات أبل الشهدات مثلا أنا أن ممكن من من فيها عمر جهور ذات خمس وفرصة مثل كما ضربنا المثل ب ا ل ص ح ا ب ة مثل ما حدث لابن عمر رضي الله عنه و كان مسافرا في أ ذ ر ب ي ج ا ن و ح د س ا ه الثلج ظل, مقي... ظل س ت ة أ ش ه ر يقصر أ ن ت ا ل آ ن ليس لك مكان إ ق ا م ة هنا ثابت لكن لو افترضنا لك مثلا زوجه في ا ل ق ا ه ر ة ومخيم لك ز و ج ة ث ا ن ي ة في الفيوم الله يرزقك ف أ د تمكنا فيه لقد ت م ق ي م ا ف ي ا لقد ت م ة صرت م ق ي م ا ف ي ا ل ف ي و م أ ن ا فيه لقد ل م ك ن ا فيه لقد ت م ك ل ي ه لقد تمكنا فيه لقد ت ل ك ن ا فيه لقد تمكنا فيه لقد تمكنا ف ي م لقد تمكنا فيه لقد ت م ك ا فيه لقد م ك ن ا ف ي لقد م ك ن ا ف م ه لقد تمكنا ف ي ا لقد ت م ة ن ا فيه ذ ا ا ل م ك ا ن ه ل أ ن ت ن و ي ت ا ل إ ق ا م ة د ا ئ م فيه ذ ا ا ل م ك ن ا فيه لقد ل م ك رخصة لقد تمكنا فيه لقد تمكنا فيه ل ن د تمكنا فيه لقد ت م ك ا فيه لقد تمكنا فيه لقد تمكنا فيه لقد ت ك ط ي ب يقول السائل أحسن الله ل إ ي كيف م ك يكون جائزا الجمع للمقيم لعذر شرعي وهو يستطيع أ ن يصلي في بيته هذه ر خ ص ة ر خ ص ة بها النبي صلى الله عليه وسلم ب ا ل ن س ب ة للمقيم في ا ل أ ع ذ ا ر ا ل م ذ ك و ر ة المطر الشديد والوحل والطين وما شكل ذلك وكما في حديث ابن عباس أ ن ه أ م ر المنادي أ ن ينادي في ا ل آ ذ ا ن في يوم مطير كان المطر فيه شديد أ ن يقول المؤذن بدلا الحياه ص ل و ا ل ا ل ك م نعم و ي ج له ان يصلي في البيت دون أ ن يجمع ولكن إ ن حدث وجاء البعض إ ل ى المسجد واتفقوا على أ ن يجمعوا الصلاه نظرا لوجود هذا المطر الشديد ل أ ن ه يشق عليهم ان يرجعوا إ ل ى المسجد م ر ة أ خ ر ى ل ل ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة فهذه رخصه لهم س ا ف ر يقصر أن وأن يجمع هذه ر خ ص ة رخص الله بها نعم بارك الله فيك ت ف د م ت ق و ل السائل السلام عليكم سؤالي ل ف ض ي ل م ما هو حال الشيخ عبد الرحمن القاضي جبتم بضع التان منين وهي ديك <تصفيق> ده إقرأ اللي هي ديك. إقرأ. إقرأ. إقرأ وهي ديك ده لك ديك اقرأ بالصلاة اقرأ ا ل سؤال الثاني قال رجل يسكن في م ح ا ف ظ ة بني سويف ويعمل ب ا ل ق ا ه ر ة موظف س ت ة ايام في الاسبوع يصلي الظهر في مسجد العمال لكن ص ل ا ة العصر تكون في الطريق ولا يصليها ج م ا ع ة هل له أ ن يقصر ويجمع الصلاتين وجزاكم الله خيرا أعد السؤال. أعد السؤال. قال رجل يسكن في م ح ا ف ظ ة بن سويط ويعمل ب ا ل ق ا ه ر ة موظف س ت ة أ ي ا م في ا ل أ س ب و ع يصلي الظهر في مسجد العمال لكن ص ل ا ة العصر تكون في الطريق ولا يصليها ج م ا ع ة هل له ان يقصر ويجمع الصلاه ة يعني, يعني لن الى يسويف في في يوم نعم، نعم. نعم. و في في عن... هو يسويف الان الظهر القاهرة الشركة الظهر الشركة الأمة الطريق الطريق الى يصل للمسجد عزل علي نعم بني يبرك في في في سؤالك يجب ان لا هون يجمعنا لا لا, لا. لا. ده. ده. ده. يقول السائل هل يجوز جمع العصر بالجمعه ة كان و له القاهرة لا لا القاهرة لا مثل الحزبات اقامه اقامه مكان مكان مضيف كيف اعيش قيارة في في ؟؟ عسك ؟ إدارة ولكن م ج دائية ي هو عازم على ا ل إ ق ا م ة في هذا المكان إ ل ى إ ل اجل غير مسمى ص ه ر مقيما فهنا تكون رخصه له في خلال الطريق فقط ف ي السير يعني خلال طريق السفر أ م ا في, في وجوده في مكان ا ل إ ق ا م ة هذا هو يعتبر مقيما ف ع ر ف ا ل ن ا س مقيم لا والله تعالى يقول السائل هل يجوز جمع العصر ب ا ل ج م ع ة في وقت الجمعه ة أي ب ع د اي فنا قلنا ن الجمعة لا تجمع للعصر. إذا للعصر صلى الجمعة تجمع ب ة الظهر بعدها ن ي في م س ج يصلى يصلى بنية الجمعة الإمام الجمعة داخل قال فالإمام ل ثم ظ ر ر ق ص ليس الجمعة بنية فهن لو أ ن يجمع ه م ن الظهر والعصر جمع تقديم الا ان يصلي العصر بعد ص ل ال... ا ة ا ل ج م ع ة وما وصل لكنه لم يصل ي الجمعه ة اي لا تعد ج م ع ة في حقه إ ذ ا دخل ب ن ي ة الظهر قصرا اما الجمعه فلا تجمع ا ل ج مع ة و العصر ليس يقول السائل شخص ذهب من بلده مع ن ي ة ا ل د ر ا س ة يبقى ث ل ا ث ة شهور في بلده ثم يسافر إ ل ى بلد آ خ ر حتى يرجع إ ل ى بلده هل يجب عليه ان أ يصلي الجمعه ة ل الله وله هو الآن ي م ك س و ث ل ا ث ة أ ش ه ر ب ن ي ة الدراسه ة <تصفيق> ان عزم على ا ل إ ق ا م ة في هذا المكان ل ل د ر ا س ة وصار له مكان محدد ومعلق ل إ ا م ة فيصير مقيما في غرف الناس مقيم ولا يترخص نعم و الله أم <تصفيق> يقول السائل السلام عليكم أحسن الله. احسن ل ل ه أ الله إ ل ي ك م هل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء اذا كان وقت العشاء م ت أ خ ر ا جدا ويشق ل... على, على الناس من السؤال أدعوا سؤالك يعني في بلدها في فرنسا يشوفون بعض الناس عليه الصلاه العشاء يعني, يعني وضع وضع اه انت عندكم وقت العشاء في فرنسا يكون م ت أ خ ر ا جدا اه اه ع هذا الامر ليس طارئا هذا ي هو مستمر ر م ف ا ظلتم طول حياتي مجموعون المغرب مع العشاء اذا كان هناك ب ر و د ة ش د ي د ة تجعل عليها مشقه مش اذا كان تدخل في ر خ ص ة نتكلم عن الشتاء ن ت ك ل م ف ي ب ر و د ة ش د ي د ة ب ر و د ة لا تتحمل ن بالنسبه ل و ق ت للوقت الله أ ع ل م يحتاج إلى بحث وسؤال أهل العلم الفجر ج إ ى بحث سؤال العلم ا أهل ل يصلى س ف ي في وقته قبل شروق الشمس ولو أ خ ر و ا قبل الشروق بقليل لا باس لا ك ا س لكن ا يشق عليهم التبكير الشديد لهم الفجر إلى قبل الشروق أهل الفجر مسجد أن يتفقون إن كانوا أهل مسجد يتفقون أن يؤخروا يسير بوقت وقت الفجر يكون مثلا قبل الشروق مثلا ب ع ش ر دقائق أ و ربع س ا ع ة لا ب أ س لهم هذا أ م ا ب ا ل ن س ب ة لوقت ل العشاء فلهم رخصه الجمع في حال الاعذار المقرره ا ل شرعا نحو المطر ل ل الشديد تفضل <تصفيق> <تصفيق> مسألة اي ل مسألة آ ن أ م س أ ل ة ش ر ع ي ة تحتاج إ ل ى دليل ا ل <تصفيق> أ د ل ة التي جاءت في ا ل س ن ة م ص ت على أ ن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر تقديما نقطة وتاخيرا ي لكن لم يات ي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ج م ب م ن العصر ا ل م غ ر ب هذا لم يثبت هذا يحتاج إ ل ى دليل ورد م ا في دليل و في هذا الامر أ م نعم ر ب ر ك فيك ك الله فالدين ا قال علي بن أبي طالب الدين ا علي ليس ل أبي بن ب أ بالرأي ي ليس الدين مبتدعين لسنا لنصوص إنما نحن متبعون متبع نحن نتبع ا النصوص من الكتاب و ا ل س ن ة فليس لنا الحق أ ن نشرع ولا أ ن نبتدع أ م ر ا ليس من الدين لا, لا. بارك الله بارك فيك ه يقول ا هيا هيا ندرك ل إ ا الناس م ة لنأخر ي ق السائل بارك الله فيكم ونفع الله بكم أ ر ي د أ ن اخذ ز و ج ة ا ل ث ا ن ي ة فهل يجوز أ ن أ س ك ن مع معهما في ش ق ة و ا ح د ة أ و يجب علي أ ن أ ج د ش ق ة ث ا ن ي ة ل ل ز و ج ة ا ل ث ا ن ي ة وما الشروط على, على ذلك علىك علىك الله الله <تصفيق> و ان ل ل ه إ رضيت ا ل أ و ل ى أ ن تبقى مع ا ل ث ا ن ي ة فالحمد لله هذا يكون ف ض ل الله عليك أ م ا إ ن لم ترضى فليس لك أ ن تجبرها لن تقيم معه فالنبي صلى الله عليه وسلم ف ا ن يجعل لكل ز و ج ة من أ ز و ا ج ه ح ج ر ة تخصها فعليك أ ن توفر له مسكنا آ خ ر ان لم تستطع فلا يكلف الله نفسه الا وصحيح ن الله مستعان طيب ما, يقول أحسن الله إليكم. ما تعليقكم على قول الاوزاعي رحمه الله من خفيت علينا بدعته لم تخفى علينا أ ل ف ت ه وبارك الله فيكم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 أ ن الرجل يعرف بمن يخادن ومن يصاحب كما أ ي ض ا ثبت عن ابن مسعود رضي ل ل ه عنه أ ن ه قال المرء ق يعرف بخليله يعرف بصاحبه فرجل يدعي انه على السنه ثم إذنه يمشي مع صاحب بدعه ويصاحبه ويؤكله ويناصره وهذا ا ل آ خ ر معروف أ ن ه على ب د ع ة وليس على السنه ة ف ن ا و إ ن لم يظهر ا ل أ و ل ما هو عليه من البدع ة وتظاهر أ م ا م الناس ب أ ن ه على ا ل س ن ة ف إ ن صحبته لهذا المبتدع تدينه فمن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا والفته المرء يعرف بخدمه كما قال ابن مسعود ولهذا عد كا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكذلك السلف ق ا ط ب ة يحكمون على الرجل الحزب ما يظهر من ا ل ص ح ب ة و ا ل أ ل ف ة رجل يمشي مع أ ه ل ا ل أ ه و ا ء والبدع من الصوفيه ة ومن غ ي ر م ومعهم الحضارات التي ليست من دين الله ليست هذه دين في شيء من بالليه من الخرافات التي أ د خ ل و ه ا على الدين بغير حق ويقول أ ن انا أ على ا ل س ن ة لست صوفيا ة ل أ ن ت صوفي ما ك تمشي مع ا ل ص و ف ي ة وتتجمعهم و أ ك د وعلم أ ك د م جره فالرجل يعرف بصحبته وبمن يصاحب أ و م ن يماشي مدخله ومخرجه وممشاه ومدخله كما أيضا جاء في ا ل أ ث ر عن أ ب ي الدرداء هكذا كان ا ل ص ح ا ب ة والسلف الصالح يحكمون على الرجل كما أ ي ض ا أ ث ر عن سفيان أ ن ه سئل عن الربيع ا بن صبيح ف س أ ل سفيان لما نزل البصره نزل عند من ا ل ر ب ي ع قالوا نزل عند القدريه فقال فهو قدري منهم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أ ح د ك م من يخالل فمن عرف ب ا ل ب د ع ة واشتهر بها ف إ ن صاحبه يلحق به ما دام يصاحبه ويماشيه ويجالسه وياكله ويعلم بدعته مقرا له عليها وقد يشاركه فيها نعم والله تعالى أ ع ل م وصلى الله على محمد وعلى آ ل ه واصحابه وسلم